بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزين الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاه منهم ريرم من قبرك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفع أفلا تتدكرون؟ يدبر الامر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كلام قدره في يوم كلام قدره ألف سنة مما تعلمون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون، وقالوا أَإِذَا ظَلَلَنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَسَّأُوا مَنْ كُلَّ مَوْتِ الَّذِي يُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ كم ترجعون